أرفعوا اكف الضراعه لله سائلين اللهم انصر الإسلام وأهله واخبروا الكفر والشرك وأهله أبي. اللهم عجل بإقامة الخلافة الراشده الثانية على منهاج النبوة أبي. واجعلنا اللهم من شهودها وجودك وإحسانك أن تعجل خلاصنا وأن نغب سحب. كابر. يا الله. بأزك وافترع فرعوننا. يا الله. لن يعجزك طاغوت ولا نمهور. يا الله. لن يعجزك مسخة قرد